واتى هم الله واتى وَإِذَا قِيلَ ويستوفي لكم رسول الله هل هو روس هم لو هو روس يصدون وهم مستكبرون سواء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 لا يخرجن الأعز، لا يخرجن الاعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا ولا أولادكم عن ذكر الله، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلِهِمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ وَلَا